سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم فلينظر الإنسان مما خلق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 الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رواية